وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أزل السكينة في قلوب المُؤمنين أزل السكينة في قلوب مع إيمانهم وَلِلَّهِ جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا أظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتبخروه وتبخروه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 111. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 112. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا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 124. ويعتدنا للكافرين سعيرا 125. ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مَغَانِمَ لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل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 وَمَيَّتَ وَلَيُعذِبُهُ عذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَيِّعونَكَ تحت الشجرة فَعَدِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا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 111. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 112. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةٌ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَةَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُ النَّاسُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ آمِنٌ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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغض بهم الكفار.